بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما اوضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس س ك ا ر ا وما هم ب س ك ا ر ا ولكن عذاب الله شديدا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريدا كتب عليه انه من تولاه فانه ّ يضله ويهديه الى عذاب السعير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 لنبين لكم ونقر في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء إ ل ى أ ج ل م س م ى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 وان الساعه آ ت ي ه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق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 ان الله يفعل ما يريد من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أ ر ا د و ا ان يخرجوا منها من غم أ ع ي د و ا فيها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 واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميقا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 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه و أ ح ل ت لكم ا ل أ ن ع ا م إ ل ا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله ف ك أ ن م ا خر من السماء فتخطفه الطير أ و تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ل م س م ى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ولكل أ م ة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله أ س ل م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 الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إ ل ا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 و أ ص ح ا ب مدين وكذب موسى ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م ثم اخذتهم فكيف كان نكير ف ك أ ي ن من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا وهي ظالمه فهي خ ا و ي ة على عروشها و بئر م ع ط ل ة وقصر م ش ي د ة افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آ ذ ا ن يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون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 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوه او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم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 ان الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره, والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم مناسكوه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 الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس إ ن الله سميع بصير يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون